السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيَنكم ஜுமிச்சி மா اكبر الا في كتاب مبين ليغزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سارعوا في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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ننبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد